صَنَإِسَانَ بِوالِديَيْهِ حَمَلَت أُّهُ وَن عَ وَّ وَفِصَالوه فيِيعَينَ شََ بوالديَيْهِ حَمَنَت وَهِن الن أكرم لي ولوالديك إلي المصير وكيف